وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ تَخَرُّ مِنْهُ قَالُوا إِنْ تَتَسَخَّرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فتوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيب حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وَنَسَمِ فِينا مِنْ كُلٍ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيبٌ وَقَالُوا رَكُوبُهَا بِاسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِن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 سَمَاءَ أَقْلِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَى عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ وَنَادَى نوحُ الرَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِي مِن أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ سَاحِقُ الْمُعْتَدِينَ